أمولات قرآنية نبحر فيها مع فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي وهو يتأمل ويشرح مجموعة من الآيات من بعض صور القرآن الكريم اليوم سنكون مع بعض آيات سورة النساء حيث جاءت السورة تعمل بجد وجهد في محو ملامح المجتمع الجاهلي ونبذي رواسبه ومن هذه الرواسب أنها لم يكن لها حق بأن ترث وأن المرأة كانت متاعا لدى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 يحدزها لنفسي يتزوجها قبل أن يأتي التحريم القرآن لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ما قد سلف في الجاهلي أنه كانوا ينكحون نساء آبائهم طبعا زودة الأب ما كانوا ينكحون الأم نكاح الأم كان في الجاهلية الفارسية المدوس كانوا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 حررها من تسلط الأولياء وجعلها ولية نفسها بعد عدتها تتزود من تشاء لا حرج عليها فيا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها جبرا عن المرأة وإكراها ولو كانت تكره ذلك فقدت حريتها وفقدت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 تتزوج يمنعها من أن تخرج يمنعها فكان بعض الرجال يتحكم في المرأة حتى يعني يمنعها من الزواج بعدما يطلقها اشترط عليها أنها لا تتزوج إلا بإذنه طب يا أخي انت ملك ملها خلاص فارقتك وفارقتها يشترط عليها إنها لا تتزوج إلا من يرضى عنه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 لم تعد تطيقه بغضا كما فعلت إحدى الصحابيات والله يا رسول الله لا أطيقه بغضا ف قال لها دفع لك ايات ودفع لي قال لها ادفعي له الحديقه وقال له خلاص خلصها فهنا هذا هو الذي جاء فيه القران فلا ان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يتفضي نفسها هو لم يكره هي الكارهة فليس معقولا انه يدفع مهر ويمكن يدفع هدايا ما يسمونه قبل المهر الشبكه او كذا ويأسس البيت ويعمل شيء وبعدين بعد ذلك تقول له لا انا لا اريده تهدم البيت على رأسه طيب ما ذنبه هو يريد ان يتزوج طيب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 مش ت تقول عليها عمل فاحشة ولا لا عمل فاحشة باللسان ولا عمل فاحشة بالفعل قد تكون زنة كذا أي نوع من الفاحشة يعني ممكن رجل يعني يتركها أو ولا تعذلهن يذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف